من الغائط أولا مزتم أولا مزتم النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا